Beer! Yeah. رعها سامت، سامت. ونلبسها تليل الغار صامت في حي الزيتون في رفح وفي بيت حنون سيتها بالعسرار صامت ها صامت صامت يا دار صامت رغم الحصار صامت صامت يا دار صامت دا. رغم الحصار صامت صامت أغزتنا الحرار نزرعها ثوره el huru دار صامد صامد أقوى صامد صامد صامد الله يعطيكم العافية تكبير على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا على الخيم كتبنا الوعد رح Weer naar beneden gaan in de grot, beneden in gaan. Weer naar beneden gaan in de grot, gaan. gaan gaan. gaan gaan. gaan gaan. gaan gaan. We zijn niet degenen die het niet weten. We zijn وشان الأرض بين سنين غربة نار وخلينا مفتاح الدار الصدر وبين الأسرار وخلينا مفتاح الدار الصدر وبين الأسرار والله وانقال المشوار لنا حق بعودة نار Oh, did لما صوت الريح لما صوت الريح من بين الكرم دوالي سمعت الكون افراح ترىيا واللعب <تصفيق> Voor الوطن land en de maag, dan het land en de schoonheid. Ja, lego, Prachtig. معاهم صمدين بأرضك صمدين كل جنة ملقاهم ردوا معانا هيا الله رجال فلسطين والمولى معاهم والمولى اشعل فيهم نار واشعل فيهم نار وهز الارض الحره بالاحتلال ودار بالاحتلال ودار وخلي خالد ثوره تفز ZANG تكبير تكبير <تصفيق> وكفة على شط البحر يلا وكفة على شط Tot عرس نصر الوطن وبتعشق الزغري زفت شهيد روح ثمن طلت صباح العين لا السلاح لا وترابها. رجع الفرح للدار تكبير تكبير بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى تكبير عيني على حدودك بكت لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم شفت البيادر والشجر رف النوارس على البحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم عيني على حدودك بكى لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم شفت, شفت البيادر والشجر رف النوارس عالباحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم يا يوم يا يوم يا يوم, يا يوم. شفت الصيادة عالنجان زلوا عدر بالعين وحصات يحصد على الجنبين شوص الصياد عن ندا يزلو عدر بالعين حصاد بالمنجل البدا يحصد على الجنبين وحادي على البيدر حادة وين الحبايب وين ويسألني تسمع مي جنا أحكيه له عاليوم عاليوم عيني على حدودة بكة لما رجعت في يوم كل السنة ورويت حركات مثل الحلم بالنوم شف السبايا تروي الشعر وجمبنا وارزع البحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم يا يوم يا وشفت دوالي مشبكه عتبها الصباح ضحكة صغار ودربكي هربوا من الختيار <تصفيق> شوف ست دوالي مشبكة يا عتاب هالصباب ضحكة صغار ودربكي هربوا من الختيار وحاسس ميعك كل الحكي في مضافه المختار وكل الحكاوي اللي انحكت بالسهره مع هالقوم أيه عيني على لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم شفت البيادر والشجر رفت النوارس عالبحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم, يا يوم, يا يوم, يا يوم, يا يوم الله يا أحلى وطن صورة الأحباب والشوق بدموع الشجن يده على الغياب الله يا أحلى وطن صورة الأحباب والشوق بدموع الشجن يده على الغياب واحنا على طول الزمن مثل القمر إنغاب نرجع على ميعادنا نفس الوالد على حدودك بجأ لما رجعت في يوم كل الصور واتحركت مثل الحلال بالنوم شفت البيادر والشجر رفت النوارس عالبحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم, <تصفيق> يا يوم يا يوم يا يوم يا يوم <تصفيق> يا, <يوم> يا <تصفيق> العافية تكبير THAC